بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا لقاء مع سماحه والدنا الامام العلامه المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في مكه في صباح يوم الخميس الموافق 3 من شهر شعبان عام 1412 مع بعض طلبه العلم من مدينه جده السؤال الاول يقول السائل سمعنا يا شيخ لبعض طلبة العلم تفسيرا لبيانكم الذي صدر مؤخرا ونشر عبر وسائل الإعلام جاء في هذا التفسير أن بيانكم كان موجها إلى بعض علماء ومشايخ المدينة النبوية ويخصصون بذلك الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح السحيني والشيخ صالح العبود والشيخ فالح الحربي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبة العلم الذين لهم نشاط في جده فما هو رئيس ما في هذه التفسيرات وهل فعلا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان وجزاكم الله خيرا لا لا من الحلو لله وصلى الله وسلم على نبيه أما بعد قال وضحنا غير مرة أن بياننا لمقصد به بي حد معين وإنما أردنا أن صيحة الجميع في داخل البلاد وخارجها ولا أسمع لك في ذكركم هم الخواص إخواني من علماء السنة ولمعروف الذين بالاستقامه اسم السيره اسم العقيده والدعوه الى الله عز وجل وليس هم المقصودين وليس غيرهم المقصود جميع اهل العلم الذين قد يتكلم بعضهم في بعض نصيحتنا ان لا يتكلم بعضهم في بعض بما يسبب الفرقه والاختلاف والشحنه واذا اراد الرد على احد منهم في خطا ما يقول وقع في بعض كلام الناس كذا بعض كلام الاخوان كذا والصواب كذا اذا كان هناك حاجه وضروره الى البيان هذا هو مقصود وليس المقصود خلان أو خلان المقصود جميع إخواننا في الداخل والخارج أن الواجب عليهم أن يكونوا متناصحين بالمشافة فيما بينهم بالمكاتلة فيما بينهم من دون تشجير وعيوب اللاهرة تسبب الشحن والعداء جزاكم الله خيرا يقول السائل سماحة الشيخ ما رأيكم في هؤلاء المشايخ الذين ذكرت أسماؤهم آنفا وهل تنصحون الشباب وطلبة العلم بالاستفادة منهم حيث أنهم يدرسون كتب العقيدة السلفية وغيرها من كتب الشريعة خاصة أن بعض الدعاء والخطباء يصفهم بأنهم مجاهين قد أجل أن رأينا فيهم وأنهم حواصف من ولماء السنة وألصح بالأخذ عنهم الدعاء عليهم والاستفادة منهم نعم يقول السائل هل صحيح يا شيخ أحسن الله إليكم أن المشايخ المذكورين عندما زاروكم في الطائف طلبوا بيقاف ترس شرح الطحاوية لا أكره لا أكرة نعم إزاكم الله خير يقول السائل سماحة الشيخ هل يقتصر دائما على التلميح في الردود العلمية المبنية على الأدلة الشرعية أم قد يضطر أحيانا إلى التصريح بالاسم إذا عمت البلوى بفعل فرد أو جماعة من الناس وكان ضررهم متعدية إذا لا يضطر أهل الأسماء لألا يقتدى بهم لألا يضطر بهم يبين أما إذا كان من خاص أهل السنة, وأهل السنة والجماعة والأخوة على حطر يوجد ناس يعملوا بالمقاطعه وبالمشاجره واما استشهدوا من اخطاء من أخوة السنه والجماعه الان مكتشفين لان هذا قد من السنه جزاكم الله خير